ولو يآخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤثرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كانت عباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم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 وقمحون وجعلنا من بين أيديهم وَمِنْ ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا ينصرون وسواء عليهم أن زوتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون إن <تصفيق> إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن الغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في